وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا الا وسعها واذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله اوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وحرم ان تتعرضوا لمال اليتيم وهو الذي فقد اباه قبل البلوغ معناه ان اليتيم يطلق على الذي هو قبل البلوغ اما اذا بلغ لا يسمى يتيما الا بما فيه صلاح ونفع له وزيادة لماله يعني الانسان لا يقرب مال اليتيم الا لمصلحه مال اليتيم حتى يبلغ ويؤنس منه الرشد بحيث يختبر انه حينما يختبر يحفظ ماله فلا يعطى المال الا إذا انسنا انه سيحفظ ماله وحرم عليكم التطفيف في الجيب والميزان بل يجب عليكم العدل في الاخذ والاعطاء في البيع والشراء لا نكلف نفسا الا طاقتها فما لا يمكن الاحتراز منه من الزيادة أو النقصان في المكايير وغيرها لا مؤاخذة فيه وحرم عليكم أن تقولوا غير الصواب في خبر أو شهادة دون محاباة قريب أو صديق وحرم عليكم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 ذلك الاتباع لطريق الحق ذلك الاتباع لطريق الله المستقيم هو الذي وصاكم به رجاء أن تتقوه بامتثال ما أمر به واجتناب ما نهى. عنه إذن على الإنسان أن يسير على صراط الله المستقيم وكلما كان الإنسان في هذه الدنيا على صراط الله فإنه سيكون على صراط الله تعالى يوم القيامة حتى ينجو من النار وإذا حاد الإنسان في الدنيا عن صراط الله المستقيم فإنه سيتعثر على الصراط يوم القيامة ثم اتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون ثم بعد الإخبار بما ذكر نخبر أن أعطينا موسى التوراة تماما للنعمة جزاء على إحسانه العمل وتبيانا لكل شيء يحتاج إليه في الدين ودلالة على الحق ورحمة رجاء يؤمن بلقاء الله ربهم يوم القيامة فيستعد له بالعمل الصالح إذن ربنا قد أتم لموسى النعمة وأنت حينما تسير على صراط الله مستقيم تنال العلم المؤدي إلى العمل الصالح وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون بركة القرآن أعظم البركة وهذا القرآن كتاب أنزلناه كثير البركة لما يشتغل عليه من ال... لما يشتبل عليه من المنافع الدينية والدنيوية فاتبعوا ما أنزل, ما أنزل فيه واحذروا مخالفته رجاء أن ترحموا إذا الإنسان يقرأ القرآن يتدبر ما فيه يعمل بما فيه رجاء رحمة الله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافرين لئلا تقولوا يا مشركي العرب إنما أنزل الله التوراة والإنجير على اليهود والنصارى من قبلنا ولم ينزل علينا كتابه وإنا لا ندري تلاوة كتبهم لأنها بلغتهم وليست بلغتنا أو تقولوا لو أن أنزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم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 ولا يسلم ماله إلا بعد بلوغه رشد حتى يبلغ فإذا بلغ اختبر فإذا نجح بالاختبار وأنه يحفظ المال أعطي المال وأشهد عليه ولماذا يفعل عليه حفاظا على ماله حتى لا يأتي ويقول أن الولي أو الوصي لم يعطني ماله سبل الضلال كثيرة وسبيل الله واحد وهو المؤدي إلى النجاة من العذاب اتباع هذا الكتاب علما وعملا من أعظم أسباب نيد رحمة الله إذا كما قال الليلة بن سعد من رحمته بأسرع منها إلى شيء إلى مستمع القرآن فيا عباد الله تمسكوا بهذا الكتاب تنالوا رحمة الله هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته